بسم الله الرحمن الرحيم مسامع الخير للانشاد تقدم سأنام رقم البرد كي احكي لكم خدنا شعب جاوز المليار حضرت دمعه براءتك الصغيره هنا خطط على خدك الوردي قصصا من تاريخ امه نامت عن مرها فاتعبت اهداب عينك ترغمها على النعاس رهم البرد والوحشه تخاطبني اي عماه لقد قتل ابي وشردت امي وهدم بيتي فماذا ينتظر الرجال ومتى يستيقظ النيان سأنام رغم البرد كي احكي لكم خذلا شعبي جاوز المليار سأنام في تلك الظروف علكم زرون قلبا بالاسى قد فارا سلام يوما واحدا او مثله اقل سنين وهبما اطوارا واذا سالتم كيف نمت يا فتى اتقطع من نومي ام قد طار لي صدري وزعتري اجيبكم الجن هنا والقلب ياصف نار ام الحبيبه تحتمي في خيمه كي ترضع الاخت الصغيره يا را ولدي اخوان صغار شبههم جرم العدو وهول ما قد صار وابي شنيد في ديار هدمت فتهدم القلب من قلب الطريد وحارا شل الدوي وطني وبيتي عندما وصلت لهيب ديارنا واغارا عنا الرصاص وغانا وتبدلت تلك الديار مآسيا وتمارا يا الله للابد فقطلوا شبن شبابا فتيها وصغارا يا ويحهم هل للمروءه قيمه في قتل شاب للمروءه تارا سجدوا لذاك العبد فمت سخطت بهم تلك القلوب وأبدلت أحجارا ما بالهم باعوا إلها واحدا وشروا بذاك مهانة وخسارا مرت ليالي الصمت دون حراككم ومللتم انتظرا أرى استهتارا لا تعجبوا فلقد تعود ناظري مما شهد الصمت الرهيب مرى لو كنت فنانا وفارس لعبة ما مللت من صفحاتكم اخبارا لكنني طفل وذنبي ان لي اذيت في ديني فهل اتوارى جئنا وزيد الطغاة مدلتا وصغارا والله لن احط بعيش الهالين حتى اراك بفشن فدا بشا حتى يصافها نصرنا جهدا انا وارى فماتت كبرست بشاره حتى يعم السلام في ارجائنا نحيا كراما اخوته احرارا نحيا كراما اخوته احرارا نحيا كراما اخوته احرارا نحيا كراما اخوته احرارا